شعار العلماء ودثارهم على الغالب في ما مضى من الزمن وما هو آ ت وشعار ا ل من الثياب هو ما يلي الجسد و أ م ا الدثار فما يكون فوق ذلك فالفقر شعار العلماء ودثاره على الغالب في ما مضى من ا ل ز م ن وفيما هو آ ت و أ م ا السر في ذلك فقد بحثه ابن خلدون في ا ل م ق د م ة ونظر فيه لماذا يكون الفقر شعار أ ه ل العلم في الغالب ا ل ع ا م يقول الفصل السابع أ ي في ا ل م ق د م ة في أ ن القائمين ب أ م و ر الدين من القضاء والفتيا والتدريس و ا ل ا م ا م ة و ا ل خ ط ا ب ة و ا ل أ ذ ا ن ي و ل ح و ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب والسبب لذلك أ ن الكسب هو ق ي م ة ا ل أ ع م ا ل ا ل ب ش ر ي ة وهي م ت ف ا و ت ة بحسب ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه ا ف إ ذ ا كانت ا ل أ ع م ا ل ضروريه في العمران ع ا م ة البلوى به كانت قيمتها أ ع ظ م وكانت ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه ا أ ش د و أ ه ل هذه الصنائع ا ل د ي ن ي ة يعني مما و ص ل من القضاء و ا ل ف ت ي ة والتدريس و ا ل إ م ا م ة و ا ل خ ط ا ب ة و ا ل أ د ا ن ونحو ذلك أ ص ح ا ب هذه الصنائع ا ل د ي ن ي ة لا ت ط ر إ ل ي ه م ع ا م ة الخلق و إ ن م ا يحتاج الى ما عندهم الخواص ممن أ ق ب ل على دينه و إ ن احتيج الى الفتيا والقضاء في الخصومات فليس على وجه ا ل ط ر ا ر والعموم فيقع الاستغناء عن هؤلاء في الاكثر يعني يقع وانما يهتم باقامه مراسمهم صاحب الدوله بما له من النظر في المصالح فيقسم لهم حظا من الرزق على نسبه ا ل ح ا ج ة اليهم على النحو الذي هو مقرر لا يساويهم باهل الشوكه ولا باهل الصناعه من حيث الدين والمراسم الشرعيه لكنه يقسم بحسب عموم الحاجه وضروره اهل العمران فلا يصح في قسمهم الا القليل حتى العطاء الذي كان يصل إ ل ي ه م عطاء قليل ل أ ن العطاء انما يكون على حسب ا ل ح ا ج ة إ ل ى المعطى وهؤلاء لا يحتاج إ ل ي ه م الخلق في ع ا م ة ا ل أ ح و ا ل وعليه ف إ ن عطاءهم يكون قليلا مساكين أ ه ل العشق حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر مساكين أهل ل اهل على الإضافة لا مساكين أ العشق ولكن مساكين أهل العشق أهل العشق أهل العشق مساكين مساكين مساكين يعني حتى قبورهم عليها تراب ا ل ز ل بين المقابر وهم أ ي ض ا أ ي اصحاب تلك الوظائف ا ل د ي ن ي ة لشرف بضائعهم أ ع ز ة على الخلق وعند نفوسهم فلا يخضعون ل أ ه ل الجاه حتى ينالوا منه حظا يستدرون به الرزق ابن خلدون يبحث وهو فيلسوف الاجتماع الكبير والباحث في الطبائع ا ل ا ج ت م ا ع ي ة و ا ل ب ش ر ي ة في العمران ا ل إ ن س ا ن ي ي ب ح ث لماذا يلحق الفقر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 بل ولا يسعهم ب ت ذ ا ل أ ن ف س ه م ل أ ه ل الدنيا لشرف م ض ا ئ ع ه م فهم بمعزل عن ذلك فلذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب يقول قد بحفت بعض الفضلاء فِي عَلَيْهِ يعني ليسوا في بيدي قَدْ قال الفقر قال فوقع بيدي أوراق وَنَا الْفُضَلَاءِ الْمَعْنَى ذَلِكَ أهل العلم أهل الغالب فَأَنْكَرَ إن هَذَا بَحِفْتُ بَعْضُ من محزقة والتخزيق أ ن يؤتى بشيء صلب ثم يجعل في ا ل ص ح ي ف ة فتخزق به كالتخريق كالتخريق وزنا ومعنى لذلك لما جاء ابن جني و ك ا ن المتنبي يقول فيه ابن جني أ ع ر ف بشعري مني فكان إ ذ ا قال بيتا فوقف فيه أ ه ل اللغه و أ و أ ه ل ا ل ن ح يقول اذهبوا إ ل ى أ ب ي الفتح يعني ابن جني عليه ابن الرحمة كان ابن جني متعصبا للمتنبي وكان شيخه أ ب و علي من الفارسي كان لا يحب المتنبي بل كان متعصبا عليه فاحتال أ ب و الفتح م ر ة و أ ت ى ب ق ص ي د ة من قصائد أ ب ي الطيب فشعر ابو الطيب هو الشعر كما قيل في شعر كثير عزه لو رقي ب مجنون ليلة لأفاق لو ي ل لأفاق ل ة رقي بشعر كثير مجنون ل ي ل ة لافاق فجاء أ ب و الفتح القصيده من قصائد المتلبي العصماء فكتبها في ص ح ي ف ة ثم عرضها على شيخه ابي علي ا ل ف ا ئ س ي ف ق ا ل ما تقول شيخنا في هذا ا ل ش ع ر فلما مر في ا ل ق ص ي د ة أ خ ذ يستحسن ويستملح و ع ل ى صوته بالاستحسان والاستملاح فلما فرض أ ب و الفتح من إ ن ش ا د ق ص ي د ة أ ب و الطيب عند أ ب ي ع ل ي قال له ش يا ه أبو علي ي أ ب و الفتح اكتب لي منها ن س خ ة فقال له يعلم الشيخ لمن هذا الشعر قال لا هو لواحد من المتقدمين يعني إ ن لم يكن لامرئ القيس ف إ ن ه ل ل ب ي ت على هذه الشاكل فقال انه للذي يستهجن الشيخ شعره هو لاري طيب قال كذا يا أ ب ا الفتح قال نعم شيخنا قال خرق خرق فان اثر الصنعه عليها بين خرق خرق يقول انا رجعت إ ل ى اوراق مخزقه من حسابات الدواوين بدار المامور تشتمل على كثير من الدخل والخرج يعني الوارد و الصادق في حسابات وكان فيما طالعت فيه ارزاق, وكان فيما طالعت فيه أرزاق القضاه والائمه والمؤذنين ف و ق ف ت ه علي ه وعلم منه ص ح ة م ا ق ل ت هو رجع إ ل ي ه وقضينا ا لعجب من أ س ر ا ر ا ل ل ه ف ي خ ل ق ه وحكمته ف ي ع و ا ل م ه و الله هى لقل ق ا د ر ل ا ر ب سواه ا ل ف ق ر شعرهم ا ا ل ف ق ر شعرهم ا و ا ل إ م ل ا ه دى تاره م و ل ا ج ر م أ ن الله تبارك وتعالى هو الذي قسم ا ل أ ر ز ا ق و ا ز ع ه أ ي ت ح ص ل و ن على كل شيء أ ي ت ح ص ل و ن على الدنيا و ا ل آ خ ر ة فهذا أ م ر كبير يعطيه الله تبارك وتعالى من يشاء وكان بعض اهل العلم من طلابه النبهاء جالسا بين يدي شيخه فمر رجل على ب غ ل ة م ط ه م ة له شاره ع و ل ي من العز إ ش ا ر ة فنظر إ ل ي ه ومد العين إ ل ي ه فقال له ش ي ف ه أ ت ر ض ى أ ن يكون له ما عندك من العلم ولك ما عنده من الدنيا فتفكر ل ح ظ ة ثم قال لا لا يوازي ما عندي من العلم الدنيا بجميعها قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله عليه في م ق د م ة ا ل م ج م و ع ة في باب أ د ا ب المتعلم قال الشافعي رحمه الله لا يطلب أحد ه ذ احد العلم بالملك وعز النفس ل وعز ف ف ي لا يطلب أ ح هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش و خ د م ة العلماء أ ف ل ح وقال أ ي ض ا لا يدرك هذا العلم أ ح د إ ل ا بالصبر على الذل وقال أ ي ض ا لا يصلح طلب العلم إ ل ا لمفلس فقيل ولا الغني, قال ولا الغني المكفي قال لا يصلح طلب العلم إ ل ا لمفلس وقال مالك بن انس رحمه الله لا يبلغ أ ح د من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء وقال أ ب و ح ن ي ف ة رحمه الله يستعان على الفقه بجمع الهم ويستعان على حذف العلائق ب أ خ ذ اليسير عند ا ل ح ا ج ة ولا تزد وقال إ ب ر ا ه ي م ا ل آ ج ر ي من طلب العلم بالفاقه ورث الفهم وقال داود ا بن مخراط سمعت النضر بن شوميل يقول لا يجد الرجل لذه العلم حتى يجوع وينسى جوعه و ا ل إ م ا م المتفنن ا بن حزب ذكر أ ن ه اجتمع يوما مع الفقيه أ ب ي الوليد الباجي صاحب التواليف ا ل ك ث ي ر ة وجرت بينهما م ن ا ظ ر ة في س ن ة أ 40 ر ب ع ي ن و أ ر ب ع م ا ئ فلما انقضت قال الفقيه أ ب و الوليد الباجي لابن حزب تعذرني ف إ ن أ ك ث ر مطالعاتي كانت على سرج الحراس يعني لا يجد س ر ا ج م في البيت ويريد أ ن ي ص ه ر من أ ج ل أ ن ينظر في دفاتره وطروسه ف ت ا ن لا يجد من الضوء ما يمكن أ ن يكون ذلك متحصلا عنده إ ل ا إ ذ ا مر ا ل ق ر ا س ب م ش ا ع ل ه م في جوف الليل فيقفون هنالك س ا ع ة ف ت ا ن يخرج ذ ف ا ت ر ف و ينظر فيها ويقبل على ما لديه من تلك الكتب كتب العلم يقول ابن حزم بعد ا ل م ن ا ظ ر ة فلتعذرني فإن أكثر مطالعاتي كانت على سرج الحراس كانت أكثر سرج قال ابن حزم وتعذرني ايضا فان اكثر مطالعاتي كانت على منائر الذهب والفضه اي على المصابيح المصنوعه من الذهب والفضه لان اباه كان وزيرا وهو ايضا كان وزيرا بعده وكان في نعمه ظاهره حتى إ ن ه إ ن م ا تعلم في ب د ا ي ة تعلمه تعلم في بدايه تعلمه على أ ي د الجواري فحفظناهم ق ر آ ن بعدما علمناه الخطا والحساب وله في بدء طلب العلم ق ص ة وذلك أ ن ه كانت هنالك ج ن ا ز ة لبعض ا ل أ ك ا ب ي ب فدخل المسجد في أ و ل دخوله المسجد وقد ما هزل بل ربما كان في ا ل س ا ب ع ة ع ش ر ة من عمره فدخل المسجد في وقت ا ل ك ر ا ه ة وليس ا ل ش أ ن هنالك في ا ل أ ن د ل س على مذهب الشافعي و إ ن م ا على مذهب مالك فلا يرون ص ل ا ة ولو كانت ذات سبب في وقت ا ل ك ر ا ه ة ف م ا هو مذهب الشافعي وهو ظاهر ا ل س ن ة وباطنها أ ي ض ا المهم أ ن ه دخل في وقت الفراغ والناس مجتمعون فهم ب أ ن يركع ركعتين ف أ خ ذ من بجواره والناس يصيحون به يقولون إ ج ل س إ ج ل س ليس هذا ب أ و ا ن ا ل ص ل ا ة فاستحي وجلس ثم إ ن ه م دفنوا ميتهم وعادوا إ ل ى المسجد في وقت حل ا ل ص ل ا ة فجاء م ت أ خ ر ا شيئا والناس قد صلوا ت ح ي ة المسجد وجلسوا فدخل هو ليجلس فقالوا قم صل ركعتين قم صل ركعتين اذا أ ر ا د أ ن يصلي قالوا له اقعد ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يقعد قالوا قم فصل فطلب الفقه من يوم إ ل ذ ر ح م ة الله تعالى الباجي يقول كنت في حال فقر و إ م ل ا ق فتعذرني ف إ ن مطالعاتي في د م ل ت ه ا و أ ك ث ر ه ا كانت على سرج الحراس فاعتذر ابن حزب بعذر أ ب ل غ قال و أ م ا أ ن ا فاعذرني ف إ ن أ ك ث ر مطالعاتي كانت على منائر الذهب و ا ل ف ض ة يعني على المصابيح ا ل م ص ن و ع ة من الذهب و ا ل ف ض ة أ ر ا د ان الغنى أ ض ي ع لطلب العلم من الفقر فكان عذره أ ظ ه ر ر ح م ة الله عليه ومعلوم أ ن الباجي ر ح م ة الله عليه كان اصله من بطل يوسى ثم انتقل إ ل ى بهجه ا ل أ ن د ل س وكان أ و ل وروده ا ل أ ن د ل س مقلا من دنياه حتى احتاج في سفره إ ل ى القصد بشعره واجر نفسه م د ة مقامه ببغداد فيما سمع مستفيضا ل ح ر ا س ة ضرب كان مستاجرا ليحرس ضربا يحرسه بالليل. مثل الزقاط عندنا فهذا ك ا ا ن يستعين ت ب إ ج ر على نفقته وبضوئه على مطالعته نفقته ف وبضوئه ه يفسر مساله ضوء الحراس ومشاعر الحراس ر ا س بالليل ل أنه كان مستأجرا كان ة ا ل د ر بالليل ب ثم أ ر د ا ل أ ن د ل س وحاله ض ي ق ة فكان ت و ل ى ضرب ورق الذهب للغزل و ا ل إ ن ز ا ل يعني إ ن ز ا ل ورق الذهب بعد دقه وجعله خيوطا ليكون في النسيج والقماش ويعقد ا ل و ث ا ق فلقد حدثني ث ق ة من أ ص ح ا ب ه كما يقول و ي ق و ل أ ن ه كان حينئذ يخرج الينا ل ل ق ر ا ء ة عليه ل ي ق ر أ و ا عليه وفي يديه أ ث ر ا ل م ط ر ق ة و ص د أ العمل إ ل ى أ ن ف ش ى علمه وعرف وجرت ن الدنيا و وشهرت ا ه به ت مات له موافر خطير على وجرت له مجالس ومناظرات مع ابن حزم كانت سبب ف ض ي ح ة ابن حزم وخروجه من ميورقه ت وكان ر أ س أ ه ل ه ا وكان ر أ س أ ه ل ه ا معا ثم لم يزل أ م ر ه أ ي أ م ر ا بن حزم في س ه ا ل فيما ب ع بسبب الباجي رحمه ة ا ل ل على ه ذ الله ا خ ب ر ا ذ ي ي ر أ ت في ا عنه ت ا ا ر ب حزم عند الباجي يرى ي ف ابن حزم أن كثرة المال وطيب العيش تسد مسالك العلم إلى النفوس فلا تتجه إلى العلم فإن الجدة وطيب أن فإن حزم كثرة إلى إلى تسد تتجه يعني الوجدان الذي يجده ا ل إ ن س ا ن من أ م ر الدنيا قد تسهل اللهو وتفتح ب ا ب ا و إ ذ ا انفتح باب اللهو سد باب النور و ا ل م ع ر ف ة فلذائذ ا ل ح ي ا ة وكثرتها تطمس نور القلب و ت ع م ل ب ص ي ر ة وتذهب ب ح د ة الادراك ط الفقير وإن شغله طلب قد سدق عليه أ ب و اما ب وانبثق ابن اللهو النفس الهداية هذا فأشرقت نور نظر ح ز أ م الباجي ف إ ن ه متجه إ ل ى ا ل أ س ب ا ب ا ل م ا د ي ة من حيث تسهيل ا ل ح ي ا ة ا ل م ا د ي ة من غير نظر إ ل ى ا ل أ س ب ا ب النفسيه ة التي تتضمن أن الغنى الأحوال تتضمن يكون في كثير من الأحوال معه أن و ا ل أ ق ر ب إ ل ى الصواب هو اعتذار الباغي فقد قال الشافعي ر ح م ة الله عليه وقوله في هذا الفصل لا ت س ت ش ر من ليس في بيته دقيق لانه أ ن ه مدله ل ل لا ع ق تستشر م ليس في ي ب ت دقيق فإنه مدله العقل و ا ل ح ق ي ق ة أ ن الفقر له حالان حال تتبلبل فيها الخواطر من الهم والغم وكثره العيال وانكسار النفس الناشئ عن ذلك وما إ ل ى هذا من علل الفقر التي ت أ خ ذ ب ا ل أ ن ف ا س والتلابيب و ا ل ن ع ذ ر عن هذا بالفقر ا ل أ س و د فهذا هو الفقر ا ل أ س و د وهو الذي يبدد الذهن ويقتل ا ل ن ب و غ ويذوي صاحبه كما ت د و ي ا ل ش ج ر ة الخضراء إ ذ ا انقطع عنها الماء ومن هذا النوع فقر من ليس في بيته دقيق كما قال الشافعي رحمه الله عليه ومنه أ ي ض ا الفقر الذي لحق إ ب ر ا ه ي م النضال و ي أ ت ي خبره إ ن شاء الله جلت قدرته فهذا حال ت غ ل ب فيه القواطر مع ك س ر ة العيال و ا ن ت س ا ر النفس بالشغل في أ م ر الدنيا وتحصيل القوت هذا الفقر ا ل أ س و د وحال ث ا ن ي ة يكون ا ل إ ن س ا ن فيها فقيرا ولكنه يكون خفيف ا ل م ؤ و ن ة راسخ ا ل ط م أ ن ي ن ة بالله لا يؤثر الفقر إ ل ا على سطح جسده ومظهر لباسه واما خاطره فمستقر مشرق ثابت مجتمع ولنسم هذا بالفقر ا ل أ ب ي ض وهو ن ع م ة بالنظر إ ل ى طالب العلم في أ و ل حياته حتى لا تشده الدنيا إ ل ى مشاغلها وغمراتها ومفاتنها ف إ ن التقلل من الدنيا أ م ك ن لحفظ العلم وتحصيله وهذا النوع أي الفقر ا ل أ ب ي ض الذي لا يمس ه إ ل ا ظاهر الجلد وما هنالك من الثياب ولكنه لا يصنه ب أ ي ص و ر ة من الصور إ ل ى الروح والقلب هذا الفقر ا ل أ ب ي ض هو الذي شرفه وفضله ا ل إ م ا م أ ح م د على الغنى وكان رحمه الله يؤثر الفقر على سواه و ي أ ن س به ويرتاح له قال ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة الإمام أحمد قال أحمد الصبر على الفقر مرتبة لا ينالها إلا الأكابر مرتبة كثير في في ترجمة على أحمد أحمد وقد ا ل ف ر أشرح الصبر مرارة من الغنى فإن وانزعاجه عليه ل بفضل الفقر ل يحب شيئا وكان ا أحمد تنازع خ ف ف م ل لأجل الحساب د وقد ن ن ي ا ا خفة العلماء قديما وكسر على هذه ا ل م س أ ل ة ا ل إ م ا م ابن القيم كتابا ب ر أ س ه تنازع العلماء في م س أ ل ة الفقر والغنى هل الغني الشاكر افضل أ م الفقير ا ل ص ا ب ق ولكل ح ج ة ولكل م ز ل ة قال الحافظ ابن الجوزي في م ن ا ق ب ا ل إ م ا م أ ح م د و ا ل ع ل ا م ة ا بن مفلح الحنبلي في ا ل آ د ا ب ا ل ش ر ع ي ة قال أ ب و بكر المرودي سمعت أ ب ا عبد الله أ ح م د بن حنبل يقول ما اعدل بالفقر شيئا أ ن ا أ ف ر ح إ ذ ا لم يكن عندي شيء وكان يحب الفقراء ولم أ ر ى الفقير في مجلس أ ح د أ ع ز منه في مجلسه كلام أ ب و بكر المروذي يقول لم أ ر ى الفقير في مجلس أ ح د أ ع ز منه في مجلس ا ل إ م ا م أ ح م د ر ح م ة الله عليه وذكرت له رجلا صبورا على الفقر في أ ط م ا ر يعني في ثياب باليات فكان ي س أ ل ن ي عنه ويقول اذهب حتى ت أ ت ي ن ي بخبري سبحان الله الصبر على الفقر الصبر على الفقر على ما أ ع د ل بالصبر على الفقر شيئا تدري الصبر على الفقر أ ي شيء هو وقال كم بين من يعطى من الدنيا ليفتتن الى آ خ ر تزوى عنه ليثبت أ ت د ر ي إ ذ ا س أ ل ك أ ه ل ك ح ا ج ة لا تقدر عليها أ ي شيء لك من ا ل أ ج ل أ س ر أ ي ا م ي الي يوم أ ص ب ح فيه وليس عندي شيء ما قل من الدنيا كان أ ق ل للحساب إ ن م ا هو طعام دون طعام ولباس دون لباس و إ ن ه ا أ ي الدنيا أ ي ا م قلائه وكان إ ب ر ا ه ي م ا بن أ د ه م ينشد وما هي إ ل ا ج و ع ة قد س د ت ه ا وكل واحد وما جوعة إلا طعام بين جنبي واحد وما هي إلا جوعة قد س د ت ه ا وكل طعام بين جنبي واحد وكان أ ح م د ر ح م ة الله عليه يقول الغنى من ا ل ع ا ف ي ة و ا ل د ن و ب من المترفين ف ت ن ة والجلوس معهم ف ت ن ة و َ إ ِ ن َّ لكل ُِِّ شيء ٍَْ كرما َََ وكرم ََ القلب َِْْ الرضا َِّ عن َ الله ِ تعالى وكان يقول لبعض اصحابه كم يعيش احدنا خمسين سنه ستين سنه كانك ّ بنا قد متنا ما شبهت الشباب الا بشيء كان في كمي فسقط, رحمة الله ما شبهت إلا بشيء كان في فسقط وذهب وفن ولعل هذا النوع من الفقر و الذي مدحه أ ي ض ا يعني الفقر ا ل أ ب ي ض و الذي مدحه أ ي ض ا ا ل إ م ا م الشافعي ر ح م ة الله عليه أ ن س به وراه ز ي ن ة العلماء فقال فيما رواه البيهقي عنه عن يونس بن عبد ا ل أ ع ل ى قال قال ل ل ش ا ف ع ي رضي الله عنه يا أ ب ا موسى قد أ ن س ت بالفقر حتى لا استوحش منه فصار أ ن س ا لا و ح ش ة معه وقال لي يا أ ب ا موسى أ ز ي ن شيء بالعلماء الفقر مع ا ل ق ن ا ع و ا ل ر ض ى بهما وسمعته يقول فقر العلماء فقر اختيار فقر العلماء فقر اختيار العلماء وفقر الجهال فقر اضطرار وقال ابن عبد الحكم سمعت الشافعي ة يقول سمعت محمد بن الحسن يقول لا يصلح في هذا الشان يعني العلم إ ل ا من أ ق ر ح البن قلبه والبن ليس هو الذي يذهب إ ل ي ه الخيال أ و تتملاه تلك الصوره الذهنيه ا ل م ع ر و ف ة و إ ن م ا البن كامخ أ ي ادام يصنع بالشامات ومصر من ع ك ر المري أ ي من رديء الادام و أ س و أ ه ي ت أ د م به الفقراء ل ف ق ر ه وهو من أ س و أ شيء ي ق و ن كانه الشحم الذي يستخدمه أ ص ح ا ب إ ص ل ا ح ا ل إ ط ا ر ا ت من الدراجات وما أ ش ب ه و ا ل إ م ا م الشافعي ر ح م ة الله عليه هو القائل أ ي ض ا لا يصلح طلب العلم إ ل ا لمفلس وهو القائل لا يطلب هذا العلم من يطلبه بالتملل أ ي بالتبرم وتقلب العزم وغنى النفس فيفلح ولكن من طلبه ب ذ ل ة النفس وضيق العيش و خ د م ة العلم أ ف ل ح هذا النوع هو الفقر ا ل أ ب ي ض نحن مع الفقر ا ل أ ب ي ض و أ م ا الفقر ا ل أ س و د فشيء ي آ خ ر ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة الفقر ا ل أ ب ي ض هو الذي يشهد له خبر فقر أ ب ي هريره رضي الله عنه فقد دعاه فقره إ ل ى م ل ا ز م ة الرسول صلى الله عليه وسلم على ط م أ ن ي ن ة و خ ف ة م س ؤ و ل ي ة فكان فقره في ماله ح س ن ة عليه ع ل ى الناس إذ ك ا ن ي ل ز م م ج ل س رسول صلى الله عليه وسلم ل ش ب ع ب ط ن ه وكان في ط ي ذلك ح ف ظ ه ا ل س ن ة ل ل م س ل م ي ن او رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه لما ل ز م ا ل رسول صلى الله عليه وسلم آ ت ا ه ا ل ل ه تبارك وتعالى ح م ل س ن ة ا ل نبي صلى الله عليه وسلم فهو مع أ ن هو لم يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ا ث ل ا ث ة أ ع و ا م وقبض بعدها النبي صلى الله عليه وسلم فهو أ ك ث ر ا ل أ ص ح ا ب روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه في تلك ا ل م د ة التي ص ح ب فيها النبي صلى الله عليه وسلم صاحب ت ج ا ر ة أ و نخيل الذين عناهم في حديثه في المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر لشغله ما شغلهم عن مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ن إ خ و ا ن ي من ا ل أ ن ص ا ر شغلهم العمل بمساحيهم يعني في زروعهم وفي ب س ا ت ن ه م و أ م ا إ خ و ا ن ي من المهاجرين فقد شغلهم الصفق, الصفق ب ا ل أ س و ا ق و أ م ا أ ن ا فلزمت النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني يعني يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يطعمه بلا ز ي ا د ة لشبع بطني فشهدتوا ما لم ينصح ش ه د و وحفظتوا يحفظوا ا ما لم ر ض الله عليهم جميع ي ن الإمام هشام النحوي المصري لصاحب بن ق طلبه ر ا ن والمغني د ى ا ل ل مغني ي الدين ب أبو عبد محمد جمال ا ل ل بن يوسف رحمة الله عليه ينصح طلبة العلم ل ه ي ينصح ه طلبة ل ل ا ع بالصبر على م ش ا ق العلم والتحصيل ومنها الفقر إ ذ الصبر شرط في نيل كل عزيز غ ا ل فيقول ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أ خ ا ذلي فينصح بهذا ر ح م ة الله عليه وأما كتب الأدب كتب والتراجم والتاريخ و ا ل أ خ ل ا ق فهي ح ا ف ل ة ب أ ق و ا ل العلماء في فقرهم وجوعهم وغربتهم وصبرهم على شدائدهم ا ل خ ا ن ق ة واستهانتهم بها وعدم اقترافهم لها تمسكا منهم ب م ث و ب ة الصبر المحتسب فيه ا ل أ ج ر والذي كانوا فيه من الفائزين و أ ي ض ا هنالك من هؤلاء العلماء من كان متبرما بفقره يقول ما يقوله شعرا ونترا يتصبر على الفقر والعدم ويستعلي على الجوع و ا ل س غ ب ف ه ن ا ك ما كان مخطوطا على وجه م خ ط و ط الجوع يدفع بالرغيف اليابسي فعلام اكثر حسرتي ووساوسي والموت أ ن ص ف حين ساوى حكمه بين ا ل خ ل ي ف ة والفقير البائس يعني الموت يجمعنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا كما يقول عند وكان ا ا تجمعنا ل ق ي م ة م يقول الوعاظ ع د الامام ب و ك ن ا ل إ الشافعي رحمه الله عليه يستهين بسطوه الفاقه عليه يعني ب ويكسر الفقر و جبروتها بصبره الذي غلبها وفاق عليه ومما نسب له رحمه الله عليه أ م ط ر ي لؤلؤا سماء س ر ن د ي ب وفيضي ابارا تكرورا تبرا أ ن ا إ ن عشت لست أ ع د م قوتا و إ ذ ا مت د لست أ ع د م قبرا همتي ه م ة الملوك ونفسي نفس حر ترى ا ل م ذ ل ة كفرا واذا أزور زيدا و ع ما ر وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أ ز و ر زيدا وعمرا يعني يتكفف الناس إ ح س ا ن وكذلك ا ل إ م ا م الكبير ابو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني ر ح م ة الله عليه ف إ ن ه قال و ق ا ل توصل بالخضوع إ ل ى الغنى وما علموا ان الخضوع هو الفقر وبيني وبين المال شيئان ح ر م علي الغنى نفسي الابيه والدهر اذا قيل هذا اليسر أ ب ص ر ت دونه مواقف خير من وقوفي بها العسر فان لم يكن عند الزمان سوى الذي اضيق به ذرعا فعندي له الصبر هذا ا ل إ م ا م الكبير الجرجاني ر ح م ة الله عليه له ق ص ي د ة س ا ئ ر ة ذ ا ئ ع ة كان العلماء يوصون طلبتهم بحفظها واستظهارها كما يحفظون اسمه يقول فيها يقولون لي فيك ا ن ط ب ا ب و إ ن م ا ر أ و ا رجلا عن موقف الذل أ ح ج م ا أ ر ن ا س من دانا هم هان عندهم ومن أ ك ر م ت ه ع ز ة النفس اكرما ولم أ ق ض ي حق العلم إ ن كنت كلما بدا مطمع صيرته لي سلما وما زلت منحازا بعرتي جانبا عن الذل أ ع ت د ا ل ص ي ا ن ة مغنما إ ذ ا قيل هذا منهل قلت قد أ ر ى ولكن نفس الحر تحتمل ا ل ض م ولكن نفس ا ل تحتمل ح ر انزهها ل ض م أ عن بعض ما لا يشينها م خ ا ف ة أ ق و ا ل العدى فيما أ و لما ف أ ص ب ح عن عيب اللئيم مسلما ً وقد رحت في ن ف س الكريم معظما ً و إ ن ي إ ذ ا ما فاتني ا ل أ م ر لم أ ب ت أ ق ل ب كفي إ ث ر ه متندما ً ولكنه إ ن جاء عفوا ً قبلته و إ مال لم أ ت ب ع ه هلا وليتما و أ ق ب ض خطوي عن ح ض و ظ ك ث ي ر ة إ ذ ا لم أ ن ل ه ا وافر العرض مكرما ً و أ ك ر م نفسي أ ن أ ض ا ح ك عابسا و أ ن أ ت ل ق ى بالمديح مذمما وكم طالب رقي بنعماه لم يصل إ ل ي ه و إ ن كان الرئيس المعظما وكم ن ع م ة كانت على الحر ن ق م ة وكم مغنم يعتده الحر مغرما ولم أ ب ت د ل في خ د م ة العلم مهجتي ل أ خ د م ا م لاقيت لكن ل أ خ د م ا ا أ ش ق ى به غرسا و أ ج ن ي ه ذ ل ة إ ذ ن فابتياع الجهل قد كان أ ح ز م ا و إ ن ي لراض عن فتى متعفف يروح ويردو ليس يملك درهما ي ب ي د يراعي النجم من سوء حاله ويصبح طلقا ضاحكا متبسما ولا ي س أ ل المثلين ما ب أ ك ف ه م ولو مات جوعا ع ف ة وتكرما ف إ ن قلت زند العلم كاب ف إ ن م ا كذا حين لم نحرص حماه و أ ظ ل م ا ولو أ ن أ ه ل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولكن أ ه ا ن و ه فهانوا ودنسوا محياه ب ا ل أ ط م ا ع حتى تجهما وما كل برق لاح لي يستفزني ولا كل من لاقيت ارضاه منعما ولكن اذا مضطرني الضر لم ابت اقلب فكري منجدا ثم متهما الى ان ارى ما لا اغص بذكره اذا قلت قد اسدى الي وانعمه رحمه الله تعالى هذه ا ل ق ص ي ك ا ن العلماء يوصون طلابهم في مجالس العلم بحفظها والعلماء ر ح م ة الله عليهم كانوا أ ح ي ا ن ا يمزحون مع الفقر و ي م ا ز ح و ن فيقول قائلهم صابر الصبر فاستغاث به الصبر فقال الصبور يا صبر ص ب ر صابر الصبر فاستغاث به الصبر فقال الصبور يا صبر صبرا الصبر يوجد إ ن ب ا ء له كسرت لكنه بسكون الباء مفقود الصبر يوجد إ ن ب ا ء له كسرت الصبر وهو الدواء المر المعروف هذا موجود الصبر يوجد إ ن ب ا ء له كسرت يعني ان كسرت باء الصبر فصار الصبر فهو موجود هذا الدواء المر موجود و أ م ا الصبر بسكون الباء لكنه بسكون الباء مفقود و أ ق و ل آ خ ر جزى الله ش د ا ئ د كل خير و إ ن كانت تغصصني بريقي وما م ك ي لها شكرا ولكن عرفت بها عدوي من صديقي و آ خ ر ي م ا ز ف الفقر ويداعبه و ي أ خ ذ منه ويعطي قلت للفقر أ ي ن أ ن ت مقيم قال لي في عمائم الفقهاء إ ن بيني وبينهم لايخاء وعزيز علي قطع ا ل إ خ ا ء فيقول آ خ ر إ ن الفقيه هو الفقير و إ ن م ا راء الفقير تجمعت أ ط ر ا ف ه ا الفقير الراء تجمعت أ ط ر ا ف ه ا فصار الفقير فقيها إ ن الفقيه ا هو الفقير و إ ن م ا راء الفقير تجمعت أ ط ر ا ف ه ا الفقر م د ع ا ة للهجران والتجاهل وهذا رجل لما أ ص ا ب ه ذلك الداع من بني عمه وعز الناس إ ل ي ه وحبهم إ ل ي ه قال وكان ب ن ي عمي يقولون مرحبا يعني في حال غ ن ا ء فلما ر أ و ن ي معسرا مات مرحب وكان بنو عمي يقولون مرحبا فلما ر أ و ن ي معسرا مات مرحب و آ خ ر يذكر أ ن الفقر يطهر العيوب ويقلل ا ل أ ص د ق ا ء فيقول إ ذ ا قل مال المرء قل صديقه واومت أ أ و م ت ر ت أ و إ ل ي ه بالعيوب ا ل أ ص ا ب ع وهو نفس المعنى المذكور عند ابن ه ب ي ر إ ذ ا قل مال المرء قل صديقه وقبح منه كل ما كان ي ج م ل يعني الذي كان يفعله و ي س ت ح ص ل منه قبل ويمدح لما جاءته ا ل ف ا ق ة ووقع عليه الفقر صار الذي كان ممدوحا منه مذموما عنده يذمه الناس و آ خ ر يبين أ ن الفضائل ا ل ر ف ي ع ة والمحاسن ا ل ن ا د ر ة إ ذ ا اجتمعت للرجل وكان مملقا فقيرا هضمت ولم يعط صاحبها ق د ر ة فصاحه سحبان وخط بن م ق ل ة و ح ك م ة لقمان و ع ف ة مريم هذه أ ش ي ا ء م و ص و ف ة م ض ر و ب بها المثل فصاحه سحبان وخط بن م ق ل ة من اعظم الخطاطين على مدار التاريخ و ح ك م ة لقلان و ع ف ة مريم إ ذ ا اجتمعت في المرء والمرء مفلس ونودي عليه لا يباع بدرهم ومحمد بن أ ب ي شحاذ ا ل ض ب ي وقال ابن السكيت هو راشد بن درواس يشير إ ل ى أ ن الفقر يعوق النابغ عن بلوغ غاياته ا ل س ا م ق ة وينزل به إ ل ى الرضا بالدون من ا ل أ م و ر فيقول وقد يقصر الكل الفتى ك ل ل ا دون همه وقد كان لولا ا ل ك ل طلاع أ ن ج د القل يعني الفقر يعني. وطلع الأنجد يعني رجل الذي الفقر ذ ي يأم معالي يقصد معالي الأمور الأمور ا ل غ ر ب ة و و ح ش ة كل هذا في الفقر ا ل أ س و د أ م ا الفقر ا ل أ ب ي ض فنعما هو و م ا الفقر ا ل أ س و د فهو المذموم الغنى وطن و ر ا ح ة والفقر غ ر ب ة و و ح ش الفقر في أ و ط ا ن ن ا غ ر ب ة والمال في ا ل غ ر ب ة أ و ط ا ن و ا ل أ ر ض شيء كلها واحد والناس إ خ و ا ن وجيران أمثال الأشياء ويتأملون العلماء رحمة الله عليهم يدندنون بها ويتأملون فيها حتى إن واحدا منهم رحمة الله علي فهو الوزير المهلبي كان الله بها فيها واحدا الله الوزير علي هذه فهو يدندنون إن حتى رحمة الا ل عليه حل ه به ل إ موت ا طويلا ح ى إنه يباع ق و موت ل ألا ي ف أ ش ت ر ي ه فهذا العيش ما لا خير فيه أ ل ا موت لذيذ الطعم ياتي يخلصني من العيش الكريه إ ذ ا أ ب ص ر ت قبرا من بعيد وددت لو أ ن ن ي مما يليه أ ل ا رحم المهيمن ف س حر تصدق ب ا ل و ف ا ة على أ خ ي ه مهيمن نفس حر تصدق ب ا ل و ف ا ة على أ خ ي ه يقول ولو ا ن استزدتك فوق م ا ب من البلوى لاعوزك المزيد ولو عرضت على ا ل م و ت حياه بعيش مثل عيشي لم يريد وصل في الفقر ا ل أ س و د إ ل ى ا ل غ ا ي ة ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة ا ل ح ق ي ق ة أ ن العلماء ر ح م ة الله عليهم مع ت ب ر و م ه الشديد من الفقر ف إ ن ه قد ذهب غير واحد من الفقهاء والمحدثين إ ل ى تفضيل الفقر على الغنى ومنهم المحدث ا ل إ م ا م أ ب و جعفر الترمذي شيخ ا ل ش ا ف ع ي ة بالعراق قبل ابن سرير و فإنه بالغ في بالغ ا ل ومنهم الفقيه الشافعي عبد الله بن أ ح م د قاضي مصر فقد ذهب إ ل ى تفضيل ا ل إ م ل ا ق على اليسار ف أ ل ف كتاب تشريف الفقر على الغنى ويعلم من ترجمته ر ح م ة الله عليه أ ن ه لم يكن من الفقراء ولكنه أ ر ا د أ ن يشارك الفقراء في محنتهم وبلواه م وكذلك أ ل ف ا ل إ م ا م الحافظ أ ب و سعيد بن ا ل أ ع ر ا ب ي رحمه الله كتابا سماه تشريف الفقير على الغني رد به على كتاب أ ب ي بكر بن المنذر الذي سماه تشريف الغني على الفقير م و ت النساء والفقراء يمسهم, يمسهم بميسمه الفقر ولكن فليكن موضوعا فلسفيه ع ق ل ي وليبحث فيه الباحثون وليكتب فيه الكاتبون ا ل إ م ا م ابن القيم رحمه الله عليه أ ي ض ا حقق ا ل م س أ ل ة بين تفضيل الغني الشاكر والفقير الصابر في مدارج السالكين وله كتاب تامل في هذا رحمه الله عليه ع د ة الصابرين و ذ خ ي ر ة الشاكرين هو كتاب براسه كتبه في هذه ا ل م س أ ل ة رحمه الله ع ل ي ه يقول محمود ا ل و ر ا ق يا عائب الفقر أ م ا تنزجر عيب الغنى أ ك ب ر لو تعتبر من شرف الفقر ومن ف ض ي ه على الغنى لو صح منك النظر أ ن ك تعصي الاله غ ن ى ولست تعصي الإله تبغي الغنى و ل ك ن من الذي ي ع ص ي الاله من أجل أن يصل إلى الفقر؟ وأما غيره فإنه ي ق و ل ف ي ت ي ل ل ا ف ق ر على الغنى شغلنا بكسب العلم عن مكسب الغنى كما شغلوا عن مكسب العلم بالوفر وصار لهم حظ من الجهل والغنى وصار لنا حظ من العلم والفقر قسم والفقر بفقر لهم من من العلم الحمد لم عادة وصار الجهل والغنى وصار لنا من العلم والفقر لك الحمد لم تشغل حظ حظ يشق بي ولا بغنى يطغي فؤادي ويلهيني وفرغتني للعلم والحمد والثنى و أ ص ل ح ت لي قلبي وما زلت تهديني واغنيت قلبي ب ا ل ق ن ا ع ة والرضا وبالمال قدرا كافيا ليس يلهيني فلا أ ن ا مهموم ولا أ ن ا س ا ئ ر ولا أ ن ا مشغول بما ليس يعنيني ر ح م ة الله عليه و ا ل إ م ا م الدلجي رحمه الله ع ل ي ه له كتاب سماه الفلاكه و ا ل م ف ل و ق و ن الفلاكه و ا ل م ف ل و ق و ن يعني الذين ليس لهم حظ من الغنى يعني الفقر والفقراء رحمه الله ع ل ي ه وذكر تلك ا ل آ ف ا ت التي تلحق بسبب الفقر فقال هي أ ك ث ر من أ ن تحصى او يحملها قلم فمن ا ل آ ف ا ت التي تلحق بالفقر وبسببه ضيق العطن يعني ضيق الصدر والنزق والانكماش عن الناس ل أ ن ط ب ي ع ة الفرح والسرور ي ن ش أ منها س ا ع ة الخلق والصدر و ط ب ي ع ة الكمد ي ن ش أ منها ضيق النفس والانقباض عن الخلق ومن آ ف ا ت الفقر ا ل ق ه ر الذي يلازم الفقير المملق ويحدث فيه أ خ ل ا ق ا ر د ي ئ ة كالكذب والتملق والنفاق ونحوها ومنها الحسد ل ذ و ا ل ن ع م ة وحب زوالها عنهم مساواه لهم بحال الفقير البائس وتشفيا منهم بانتقام الزمان له منهم ومنها ر ؤ ي ة الفقير نفسه أ ن ه أ ح ق بتلك النعم من أ و ل ئ ك المنعمين ومنها الوقوع في أ ع ر ا ض الناس والغض منهم و ا ل غ ي ب ة لهم ل أ ن من وجد غيره أ ع ل ى منه وعجز عن مجاراته ب ح ك عن مساويه وعوراته ا س ت ع ل ا ء عليه بدعوى سلامته هو منها فيما يعتقد أ و يتوهم أ و اخترع له نقائص وصفه بها و أ ش ع ر أ ن ه هو متصف بنقائضها ا ل ك م ا ل ي ة وذلك بغيه صرف الناس عن تقدير الفاضل ومحبته أ و تلذذا وتشفيا بالطعن فيه ومنها أ ن الفقر يخمل ا ل إ ن س ا ن ويغل اللسان ويضعف ا ل ب ي ا ن ة ف إ ن الغنى ينطق و إ ن الفقر يخلص وكثيرا ما يختلف النظر أ و الحكم على ا ل ك ل م ة بعينها أ و الفعل الواحد يقولها الفقير فترفض ويقولها الغني فتقبل لميل النفوس إ ل ى الغني وتباعدها من الفقير وهذا ذ ل عليه البشير النذير صلى الله عليه وسلم عندما مر الرجل صاحب ا ل ش ا ر ة و ا ل ز ي ن ة ما تقولون في هذا قل هذا إ ذ ا خطب حري أ ن ينكح وهذا إ ذ اذا ما أن يزوج يعني يزوج و ه إذا ما تكلم ف إ ن ه يسمع و إ ذ ا شفع ف إ ن ه يشفع فلما مر آ خ ر في أ ث و ا ب ز ر د ي ة وفي ه ي ئ ة غير م ر ض ي ة قال ما تقولون في هذا قالوا هذا هذا اذا خطب لم يزوج و إ ذ ا تكلم لم يسمع و إ ذ ا ما شفع لم ي ش ف قال هذا خير من ملء ا ل أ ر ض من ذ ل ك الشاهد وكله شاهد أ ن هذا يسمع منه وهذا لا يسمع منه و إ ن كان خيرا منه ومنها القلق النفسي من آ ف ا ت الفقر القلق النفسي الذي يلبس الفقير في حاله ومستقبله فتراه دائما يحمل الهم والغم في نفسه و خ ا ص ة إ ذ ا كان د ا عيال أ و أ س ق ا م اي أ م ر ا ض م ز م ن ة ومنها تحمل النصر والتعب وارتكاب ا ل م خ ا ط ر ة بالنفوس و ا ل أ ر و ا ح في ا ل أ س ف ا ر عند ضيق الرزق في الديار مع ما في ذلك من العذاب قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و السفر ق ط ع ة من العذاب وقال القائل يقيم ر ج الرجال م و س و وترمي ن بأرضهم الموسرون ب أ ر ض ه م وترمي النوى بالمقترين المراميه تعود إلى بعض إلى ذكر أخبار أ ل العلم من العلماء عليهم الرحمة أهل علوم الدين والثقوى الإمام الثوري زمانه سفيان من فننظر في سيد أهل زمانه في علوم الدين ولننظر في جوعه كيف كان ج ا ء سفيان الثوري جوعا شديدا م ك ت ث ل ا ث ة أ ي ا م لا ي أ ك ل شيئا فمر بدار فيها عرس فدعته نفسه إ ل ى أ ن يدخل فعصمه الله ومضى إ ل ى منزل ابنته ف أ ت ت ه بقرص ف أ ك ل ه وشرب ماء فتجشى ثم قال رحمه الله عليه س ي ف ي ك عما أ غ ل ق الباب دونه وظن به ا ل أ ق و ا م م ل ح وجردق يعني رغيف من الفبس س ي ف ي ك عما أ غ ل ق الباب دونه وظن به ا ل أ ق و ا م م ل ح وجردق وتشرب من ماء فرات وترتدي تعارض أ ص ح ا ب الثريد الملبق هنا إ ث ق ا ء تجشا اذا ما هم تجشاوا كانما ظللت بانواع الخبيص تفتقوا رحمة الله عليه ظل ثلاثه ايام لا يركض شيئا مع ان الثوري رحمة الله عليه عندما ل ي ه ع راى شيخه الامام الكبير الفراهيدي قال من احب ان ينظر الى رجل خلق من الذهب والمسك فلينظر الى الخليل بن عهد من احب أ ن ينظر إ ل ى رجل خلق من الذهب والمسك فلينظر إ ل ى الخليل بن أ ح م د ا ل إ م ا م صاحب ا ل ع ر ب ي ة ومنشئ علم العروض الخليل بن أ ح م د الفراهيدي وكان مفرط الذكاء الخليل رحمة الله عليه كان رأسا في لسان العربي دينا وقانعا متواضعا الشأن له كتاب العين مات ولم ولا هذبة ولكن العلماء عليه له ولم له ولكن في كبير يتم يعرفونه رحمة ورع هذبة فضله ويغرفون من بحره ر ح م ة الله عليه اقام الخليل في خص يعني في بيت من شجر أ و قصب والقصب البوص عندنا في خص من شجر أ و قصب له ب ا ل ب ص ر ة لا يقدر على فلسين يعني ي على مليمين ي على سبيل التمثيل وتلامذته يكسبون بعلمه ا ل أ م و ا ل وكان يقول إ ن ي لاغلق علي بابي فما يجاوزه همي وكان يغمس ك س ر ة الخبز في ماء النهر إ د ا م ا وتلامذته ياكلون بعلمه الدنيا ويحصنون مئات الالوف رحمه الله عليه كان له راتب على سليمان بن حبيب بن أ ب ي س ف ر ة ا ل أ ز د ي وكان والي فارس و ا ل أ ه و ا ز فكتب إليه الخليل ي س ت د ع ي ه فكتب الخليل كتب هو إ ل ى الخليل يستدعيه ف أ ج ا ب بجواب عن الاستدعاء فقال أ ب ل ر سليمان أ ن ي عنه في س ا ع ة كان يبعث إ ل ي ه شيئا م م ا فطلب وكتب إ ل ي ه يستدعيه أ ب ل غ سليمان أ ن ي عنه في س ا ع ة وفي غنى غير أ ن ي ل س ك ذا مالي شحا بنفسي أ ن ي لا أ ر ى أ ح د ا يموت ه ز ل ا ولا يبقى على حالي الرزق عن قدري لا الضعف ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتالي والفقر في النفس لا في المال نعرفه ومثل ذاك الغنى في النفس ل ل م ا ل فالفقر في ف ا ل ن سبب لا في المال نعرفه ومثل ذاك الغنى في النفس للمال رحمة الله علي ذاك في نعرفه في رحمة س موت الخليل بن أ ح م د أ ن ه أ ر ا د أ ن يضع نوعا من أ ن و ا ع الحساب يقرب الحساب بحيث لا يستطيع تاجر أ ن يقدع ج ا ر ي ة إ ذ ا ما أ ر ا د ت منه ش ر ا ء ف أ ر ا د كما وضع علم العروض أ ن يضع للحساب قانونا فيقربه ويسهله تمضي ا ل ج ا ر ي ة إ ل ى البياع فلا يمكنه ظلمها ودخل المسجد وهو يعمل فكره في ذلك فصدمته س ا ر ي ة من سواد المسجد وهو غافل عنها بفكره فانقلب على ظهره فكانت سبب موته رحمه ة ا ل ل عليه نحسبه م الله ت شهيدا شاء ا إن هؤلاء ل ا عليه م فما ا ء ر أ ت كان الواحد ن م م لا يملك شيئا وهذا واحد من علمائنا ر ح م ة الله عليه ا ل إ م ا م مالك إ م ا م دار ا ل ه د ر ة ا ل ن ب و ي ة أ ل م به الفقر حتى باع خشب سقف بيته قال القاضي عياض ش ي ف ا ل م ا ل ك ي ة في عصره في كتابه ترتيب ا ل م د ا ر في باب افتداء طلب مالك للعلم وصبره عليه قال ابن القاسم أ ف ض ى بمالك طلب العلم إ ل ى أ ن نقض ص ق ف بيته فباع خ ش ب ة ثم مالت عليه الدنيا ب ع د ه قال مالك لا ينال هذا ا ل أ م ر يعني العلم حتى يذاق فيه طعم الفقر وهذا ا ل إ م ا م أ ب و يوسف يعقوب ا بن إ ب ر ا ه ي م قال كنت أ ط ل ب الحديث والفقه و أ ن ا مقل ركث الحال فجاء أ ب ي يوما و أ ن ا عند أ ب ي ح ن ي ف ة فانصرفت معه فقال يا بني لا تمدن رجلك مع أ ب ي ح ن ي ف ة ف إ ن أ ب ا حنيفه ة خ ب ز مشوي و أ ن ت تحتاج إ ل ى المعاش فقصرت عن كثير من الطلب و آ ث ر ت ط ا ع ة أ ب ي فتفقدني أ ب و ح ن ي ف ة و س أ ل عني فجعلت أ ت ع ا ه د مجلسه فلما كان أ و ل يوم أ ت ي ت ه بعد ت أ خ ر ي عنه قال لي ما ش غ ل ت عنا م قلت الشغل بالمعاش و ط ا ع ة الوالد فجلست فلما انصرف الناس دفع إ ل ي سره وقال استمتع بهذه فنظرت ف إ ذ ا فيها م ئ ة درهم فقال لي إ ل ز م ا ل ح ل ق ة و إ ذ ا نفذت هذه ف أ ع ل م ن ي فلزمت ا ل ح ل ق ة فلما مضت م د ة ي س ي ر ة دفع إ ل ي م ئ ة أ خ ر ى ثم كان يتعاهدني وما اعلمته ب خ ل ة قط ولا أ خ ب ر ت ه ب ن ف ا د شيء ما وكان ك أ ن ه يخبر ب ن ف ا د ه ا حتى استغنيت وتمولت فلزمت مجلسه تسع ع ش ر ة سنه ة أو 29 سنة حتى بلغت حاجتي وفتح بلغت ب ب الله لي ر كان فتح بعد ذلك يدعى بقاض ا ل ق ض ا ء وكان الرشيد يحبه ويقربه حتى إ ن الرشيد كان في حجه يكون عدلا له يعني يركب في شق إ ذ ا ما كان هنالك هودج على بعير د و ي ك ب أبو يوسف في الشق ا ل آ خ ر فكان ه عديله و ف عديلا للرشيد ل ل خ ل ي ف ة مع أ ن ه كان شيئا قليلا جدا وكان ينام على الفراش فربما أ خ ط أ ه البصر فيقال أ ي ن هو ر ح م ة الله عليه وهناك رواية في نشأة الإمام أبي يوسف الخطيب في تاريخ بغداد يقول وحكي أن والد أبي يوسف وقلف يوسف حتاها ثانية نشأة أن الإمام الخطيب البغدادي تاريخ بغداد مات أبا صغيرا في أبي في أبي طتلا و أ ن أ م ه هي التي أ ن ك ا ر ت عليه حضور ح ل ق ة أ ب ي ح ن ي ف فلما توفي أ ب و ه كما يخبر هو قال وخلفني صغيرا في حجر أ م ي ف أ س ل م ت ن ي إ ل ى قصار أ خ د م ه فكنت أ د ع القصار و أ م ر إ ل ى ح ل ق ة أ ب ي حنيفه و الذي التياب القصار يصبغ هو الذي يصبغ الثياب أ و يبيضها ي ع ن ي ي ج ع ل لها أ ل و ا ن ا ف ا ل ف أ ج ل س أ س ت م ع ي م ر إ ل ى ح ل ق ة أ ب ي حنيفه ويضع القصر ا فكانت أ م ي تجي ء خ ل ت ي إ ل ى ا ل ح ل ق ة ف ت أ خ ذ ب ي د ج ي و ت ذ ه ب ب ي إ ل ى القصر ا ت ب ت غ ي ا ل معاش وكان أ ب و ح ن ي ف ة ي ع ن ى ب ي لما يرى من ق ض و ر يوحشي على التعلم فلما ك ت ر ذلك على أ م ي وطال علي هاربي ه قالت أ ب ي حنيفه و ا م ر قديم جاءت إ ل ى العالم في المجلس وقالت ما لهذا الصبي فساد غيرك أ ن ت الذي أ ف س د ت هذا صبي يتيم لا شيء له و إ ن م ا أ ط ع م ه من مغزلي وامل أ ن يكسب دانقا يعود به على ن ف س ه ع ن د ر ه م ه فقال له أ ب و ح ن ي ف ة مري يا رعناه هو ذا يتعلم أ ك ل الفالو دج بدهن الفستق فانصرفت عنه وقالت له أ ن ت شيخ قد خ ر ي ف ت وذهب عقلك أ ي ن هو الفالوجج بدهن الدهن الفستق د ه ن ا ل ل ب ض فارسي معرب نوع من الحلوى الفارسيه المركبه من الطحين والسكر والليمون وكان أ ب ع د شيء عن شاربه أبي يوسف وعن خيال أ م ه رحمة الله عليهم الله قال أ ب و يوسف ثم لزمت أ ب ا حنيفه وكان يتعاهدني بماله فما ترك لي خله فنفعني الله بالعلم ورفعني حتى تقلبت القضاء وكنت أ ج ا ل س هارون الرشيد و ا ك ل معه على ما ئ د ت فلما كان في بعض ا ل أ ي ا م يقدم إ ل ى هارون الرشيد ف ل و دجا فقال لي هارون يا يعقوب كل منه فليس يعمل لنا مثله كل يوم يعني هو شيء عندنا ولكن ليس على ا ل ع ا د ة هو اليوم بعد اليوم أ و الحين بعد الحين فقلت وما هذا أ م ي ر المؤمنين لا يعرفه فقال هذا ف ا ل و ذ ج بدهن ا ل ف س ت فضحكت فقال لي مما ضحكت فقلت خيرا أ ب ق ى الله أ م ي ر المؤمنين قال لتخبرني و أ ل ح علي ف أ خ ب ر ت ه ب ا ل ق ص ة من أ و ل ه ا إ ل ى آ خ ر ه ا ف ع ج من ذلك وقال لعمري إ ن العلم ليرفع ا وينفع دينا ودنيا وترحم على أ ب ي ح ن ي ف ة وقال كان ينظر بعين عقله فيرى ما لا يراه بعين ر أ س ه ر ح م ة الله على علمائنا اجمعين ا ل ن ظ ر ا بن شميل ضاقت ا ل م ع ي ش ة عليه ب ا ل ب ص ر ة فخرج يريد قراسان فشيعه من أ ه ل ا ل ب ص ر ة نحو ه من ثلاثه الاف رجل ما فيهم إ ل ا محدد أ و نحوي أ و لغوي أ و عروضي أ و أ خ ب ا ر ي فلما صار بالمربد والمربد موقف ا ل إ ب ل و م ح ب س ه ا جلس وقال يا اهل البصره يعز علي فراقكم والله لوجدت لو و كل يوم كي لجه باق الله ما ن ل فارقتكم من من من ك م لو ر ب ت لي في ل ي و مثل ذلك ما فارقتكم قال فلم يكن أحد فيهم وهم ثلاثة ذلك قال يتكلف له بذلك وهم ثلاثة ألاف يكن أحد لو أن, كل واحد لو ان كل واحد منهم تكلف ب ح ب ة و ا ح د ة لكفوه ث ل ا ث ل الاف س ح ب ة كي لجت ب ا ق ل ة ستكون إ ر د ب ا فسار حتى وصل خراسان ف أ ف ا د بها مالا عظيما وكانت اقامته بمر و ج ر له مع ا ل م أ م و ن ابن هارون الرشيد لما كان مقيما بمر و حكايات و ن و ا ب ر قال الندر كنت ادخل على المامون في سمره فدخلت ذات ليله وعلي ثوب مرقوع فقال انظر ما هذا التقشف حتى تدخل على امير المؤمنين في هذه الخلقان يعني الثياب الباليه ن ا الحديث فأجرى هو ذكر فقال حدثنا هشيم عن ب ج ا ل ب عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا تزوج الرجل ا ل م ر أ ة لدينها وجمالها كان فيه سداد, سداد من عوز سداد ف أ و ر د ه بفتح السين سداد من عوز فقلت صدق أ م ي ر المؤمنين ابشيم حدثنا عوف بن أ ب ي ج م ي ل ة عن الحسن بن علي بن أ ب ي طالب رضوان الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا تزوج الرجل ا ل م ر أ ة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز فاعاد المأمون سداد من عوز فتح السين هو الحديث باسناد آ خ ر وقال سداد من عوز وكان ا ل م أ م و ن متكئا فاستوى جالسا وقال يا ن ظ ر و كيف قلت سداد قلت ل أ ن السداد هاهنا قال اوتلحنني يعني أ ت خ ط ئ ن ي في اللغه اوتلحنني قلت إ ن م ا لحن هشيم وكان ل ح ا ن ا فتبع أ م ي ر المؤمنين لطغه ف ا ل ع ه د ة على هشيم لا على أ م ي ر المؤمنين قال فما الفرق بينهما قلت السداد بالفتح القصد أ ي الاعتدال في الدين والسبيل والسداد بالكسر ا ل ب ل غ ة ليس التي تلبس و إ ن م ا ا ل ب ل غ ة ما يتبلغ به وكل ما سددت به شيئا فهو سداد قال اوتعرف العرب ذلك قلت نعم هذا العرجي يقول أ ض ع و ن ي و أ ي فتى اضاعوا ليوم ك ر ي ه ة وسداد ثغري ا ض ع و ن ي و أ ي فتى اضاعوا ليوم ك ر ي ه ة وسداد ثغر فقال ا ل م أ م و ن قبح الله من لا أ د ب له و أ ط ر ق مليا ثم قال ما لك يا نطر يعني ما مالك, ما مالك يا نطر فقال أ ر ي ض ة بمروى اتصابها و أ ت م ز ز ه ا أ ر ي ض ة يعني أ ر ض ص غ ي ر ة ق ل ي ل ة و أ ت ص ا ه ا ابها أ ن ا ل منها قليلا قليلا و أ ت م ز ز ه ا أ ت م ص ص ه ا كما يتمزز ا ل إ ن س ا ن ومنه سميت ا ل م ز ة م ز ة قال افلا نفيدكم ا ل ا معها قلت إ ن ي إ ل ى ذلك لمحتاج ف أ خ ذ القرطاس و أ ن ا لا أ د ر ي ما يكتب ثم قال لخادمه فابلغ و ا معه إ ل ى الفضل بن سهل فلما ق ر أ الفضل القرطاس قال يا نضر إ ن أ م ي ر المؤمنين قد أ م ر لك بخمسين أ ل ف درهم فما كان السبب فيه في سداد وسداد يا شباب في سداد وسداد فحصل على خمسين أ ل ف ف أ خ ب ر ت ه ولم أ ك ذ ب ه ف أ م ر لي بثلاثين أ ل ف درهم ف أ خ ذ ت ثمانين أ ل ف درهم بحرف ن س ت في دم ن بل بشكل ر ح م ة الله ع ل ي ه هؤلاء ل ع ل م ا ء يقول الشافعي في وصف حاله كنت انا في ا ل ك ت ا ب أ اسمعوا ل م ع ل م ه يلقين الصبي فاحفظوا ما يقول يلقين الصبي ورده وحظه فاسمعوا ه ما يلقينوا ل م ع ل م ه الصبي فاحفظوا قال ولم يكن عند أ م ي ما تعطي المعلم وكنت يتيما فكان المعلم يرضى مني ب أ ن أ خ ل ف ه إ ذ ا قال فصار عنيفا ولقد كانوا يكتبون وقبل أ ن يفرغ المعلم من ا ل إ م ل ا ء أ ك و ن حفظت جميع ما كتبت فقال لي ذات يوم ما يحل لي أ ن آ خ ذ منك ل أ ن ه صار معونا ا ومساعدا ثم لما ق ر ر ت من الكتاب كنت أ ل ت ق ط الخزف وكرب النخل و أ ك ت ا ف الجمال ف أ ك ت ب فيها الحديث و أ ج ي ء إ ل ى الدواوين ف أ س ت و ه ب الظهور و أ ك ت ب فيها د و ا و ي ن ا ل إ ن ش ا ء و ا ل ك ت ا ب ة التي توقع فيها ا ل أ ح ك ا م ف ت و ق ع على وجه ويبقى وجه خاليا ف إ ذ ا ما أ ن ف ذ ت ا ل ا ق ض ي ة ووقع الحكم على المحكوم عليه لم تعد تلك ا ل أ و ر ا ق شيئا فيستوهب هو الظهور ف أ ك ت ب فيها حتى م ل أ ت حبابا وهو جمع حب الحباب جمع حب كالجرات ا ل ع ظ ي م ة كانت لامي من ذلك ر ح م ة الله عليه ا الإمام الشافعي ر ح م ة الله عليه كنت يتيما في حجر أ م ي فدمعتني في الكتاب ولم يكن عندها ما تعطي المعلم فكان المعلم قد رضي مني أ ن أ خ ل ف ه إ ذ ا قام فلما ختمت ا ل ق ر آ ن دخلت المسجد فكنت أ ج ا ل س العلماء وكنت أ س م ع الحديث او ا ل م س أ ل ة ف أ ح ف ظ ه ا ولم يكن عند أ م ي ما تعطيني أ ش ت ر ي به قراطيس فكنت إ ذ ا ر أ ي ت عظما يلوح يعني يلمع بياضه ببياضه اخذه ف أ ك ت ب فيه ف إ ذ ا امتلا اطرحته في ج ر ة كانت لنا قديما ثم قدم والد على اليمن فكلمه لي بعض القرشيين ان أ ص ح ا ب ه ولم يكن عند أ م ي ما تعطيني أ ت ج م ل به فرهنت رداءها ب س ت ة عشر دينارا فاعطتني فتجملت بها ر ح م ة الله عليه قال محمد بن سعى رحمه الله راني الواقدي مغتما فقال لي لا تغتم ف إ ن الرزق ي أ ت ي من حيث لا تحتسب أ م ل ا ت م ر ة حتى بعت بردوني والبردون نوع من ا ل خ ي ر غير العربيه ف ا س ت ط ا ن ي يحيى بن قالب البرمكي وزير هارون فاعتذرت إ ل ي ه فوقف على حالي يعني على ا ل إ م ل ا ق الذي كان فيه والفقر ف أ م ر لي ب خ م س م ا ئ ة دينار فصرت بها إ ل ى البيت ف أ ن ا في تصريفها في قضاء الدين والعيال اطرقني رجل من أ ه ل ا ل م د ي ن ة فتقطع عليه الطريق من ولد أ ب ي بكر رضي الله عنه فشكا الي حاله فدفعت إ ل ي ه ما فضل ولم أ ش ت ر ي ب ر د و ل ة ف ا س ت ب ط أ ن ي يحيى بن خالد لانه لا يجد ا ل د ا ب ة التي يسعى بها إ ل ي ف ا س ت ب ط أ ف أ خ ب ر ت ه الخبر فوجه إ ل ى البكري الذي هو من ولد أ ب ي بكر ف س أ ل ه فقال نعم أ خ ذ ت الدنانير منه فلما صرت بها في البيت جاءني فلان ل ل أ ن ص ا ر ي فشكا إ ل ي حاله فدفعتها إ ل ي ه فوجه يحيى إ ل ى ا ل أ ن ص ا ر ي ي س أ ل ه هل وجه البكري إ ل ي ه المال ف أ خ ب ر ه الخبر فتعجب يحيى بن خالد من الكرم ثم أ م ر له ب أ ل ف دينار وللبكري بمثلها و ل ل أ ن ص ا ر ي بمثلها قال ولزوجتي ب خ م س م ا ئ ة لغمها حين دفعت الدنانير إ ل ى البكري فهذا بدا الغم قال الواخذي وكان لنا صديقان أ ح د ه م ا هاشمي وكنا كنفس و ا ح د ة فنالتني ض ي ق ة ش د ي د ة وحضر العيد فقالت ل ل م ر أ ة أ م ا نحن في أ ن ف س ن ا فنصبر على البؤس والشده و أ م ا صبياننا فقد قطعوا قلبي ر ح م ة لهم وهي ح ي ل ة ت أ ت ي بها النساء ت أ س ى لحالها وتدعي أ ن ا ل أ س ى ل أ ب ن ا ئ ه ا قالت أ ن ه م يرون صبيان الجيران قد تزينوا في عيدهم و أ ص ل ح و ا ثيابهم و هم على هذه الحال من الثياب الردته تعني أ ب ن ا ئ ه ا فلو احتلت بشيء تصرفه في كسوتهم فكتبت إ ل ى ص د ي ق الهاشمي أ س أ ل ه ا ل ت و س ع ة علي بما حضره قال كنا كنفس واحده ووجه إ ل ي كيسا مختوما ذكر أ ن فيه أ ل ف درهم فلما استقر قراري وما كان حتى كتب إ ل ي الصديق ا ل آ خ ر يشكو مثل شكواي الى إ صاحبه ووجهت إ ل ي ه الكيس بحاله وخرجت إ ل ى المسجد ف أ ق م ت فيه ليلي مستحييا من امراتي وحق له ثم رجعت فلما دخلت عليها استحسنت ما كان مني ولم تعنفني عليه ب ر أ ت فبينما أ ن ا كذلك إ ذ و ا ف ا ن ي ص د ي ق الهاشمي ومعه الكيس ك ه ي ئ ة فقال لي أ ص د ق ن ي عما فعلته فيما وجهت إ ل ي ك فعرفته الخبر على جهد ف قال إنك وجهت إلي تسألني وجهت الوافدي ع ن و م أملك أسأله ما المواساة إلا إلي إلى وكتبت إلى صديقنا بعدت به و و ج ه إلي قال ل كيسي بخاتمي ا ا فتواسينا ا ل أ ل ف وقسمناها بيننا أ ث ل ا ث ا بعد أ ن أ خ ر ج ن ا ل ل م ر أ ة م ئ ة درهم ولمي الخبر إ ل ى المامون فدعاني فشرحت له الامر فامر لنا بسبعه الاف دينار لكل واحد منا الف دينار وللمراه الف دينار بدا الغم اللهم صل على محمد النبي الامي عليه السلام ولماذا نذكر لكم امثال هذه الاشياء وانتم في سعه من العيش وبلهنيه من المعيشه ولكن كان ا ل م ا ز ن ي رحمه الله أ ب و عثمان بكر بن محمد بن عثمان البصري النحوي الصرفي الذي لم يكن أ ح د بعد سيبويه اعلم بالنحو منه وهو أ و ل من فتق علم التصريف ودونه وكان قبل ذلك أ ي الصرف والتصريف مندرجا في علم النحو كان غ ا ي ة في ا ل و ر ا ء قصده يهودي ل ي ق ر أ عليه كتاب سيبويك وبدل له م ئ ة دينار في تدريسه إ ي ا ه فامتنع فقال له المبرد د تلميذه جعلت في ذات أ ت ر د هذه ا ل م ن ف ع ة مع فاقتك و ش د ة إ ض ا ق ت ك و ش د ة ف ق ر ه فقال إ ن هذا الكتاب يعني كتاب س ي ب و ي يشتمل على ث ل ا ث م ئ ة وكذا وكذا آ ي ة من كتاب الله عز وجل ولست أ ر ى أ ن أ م ك ن منها د م ي ا غيره على كتاب الله تعالى و ح م ي ة له قال ا ل م ب ج ر فاتفق أ ن غنت ج ا ر ي ة بحضره ا ل خ ل ي ف ة الواثق بقول العردي أ ظ ل و م و ا ان مصابكم رجلا أ ه د السلام ت ح ي ة ظ ل م فغنت هذا البيت فاختلف من في ا ل ح ض ر ة ح ض ر ة ا ل خ ل ي ف ة في إ ع ر ا ب رجلا فمنهم من نصبه وجعله وجعله ا س م ا ئ ن ومنهم من رفعه على أ ن ه خبرها و ا ل ج ا ر ي ة م ص ر ة على أ ن شيخها أ ب ا عثمان المازني لقنا إ ي ا ه بالنصب ف أ م ر الواثق ب إ ش خ ا ص ه من ا ل ب ص ر ة إ ل ى بغداد قال أ ب و عثمان فلما مثلت بين يديه قال م م ن الرجل قلت من بني مازن قال أ ي الموازن أ م ا ز ن تيم أ م ا ز ن قيس أ م ا ز ن ر ب ي ع ة أ م ا ز ن اليمن قلت من مازن ر ب ي ع ة فكلمني يعني ا ل خ ل ي ف ة فكلمني بكلام قومي وقال فسبك فسبك ل أ ن ه م كانوا يقلبون الميم باء و أ ن ت تعرف أ ن أ ب ا عثمان هو ب ط ر بن محمد ا بن عثمان بكر فقال بسبك ل أ ن ه م يقلبون الميم باء والباء ميما فكرهت أ ن أ ج ي ب ه على ن غ ة قومي كي لا اواجهه بالمكر فاسمه بكر فلو كلمه ب ل ه ج ة قومه فقال بسبك لقال مكر فقلت بكر يا أ م ي ر المؤمنين فقطن ا لما قصدته واعجب به وضحك ثم قال ما تقول في قول الشاعر ا ظ ل و م إ ن مصابكم رجلا اترفع رجلا أ م تنصبه فقلت بل الوجه ا ل ن ص ف يا أ م ي ر المؤمنين فقال ولمذا قلت إ ن مصابكم مصدر بمعنى إ ص ا ب ت ك م ف أ خ ذ ا ل ي ز ي د ي في معارضتي فقلت هو ب م ن ز ل ة قولك إ ن ضربك زيدا ظلم يا فالرجل مفعول مصابكم وهو منصوب به والدليل عليه أ ن الكلام معلق إ ل ى أ ن تقول ظ ل م فينم عن ذلك الذي كان غائبا ويتم معناه فاستحسنه الولد قال هل لك من ولد قلت نعم يا أ م ي ر المؤمنين ب ن ي ة لا غير قال فما قالت لك حين ودعتها عند مسيرك قلت أ ن ش د ت قول ا ل أ ع ش ب تقول ابنتي حين جد الرحيل أ ر ا ن ا سواء ومن قد يتم يعني أ ص ابانا ه سواء ومن قد يتم أبانا يتم قد فلارمت من عندنا ف إ ن ا بخير إ ذ ا لم ترم أ ر ا ن ا إ ذ ا أ ض م ر ت ك البلاد ن ج ف ا وتقطع منا الرحم فقال ا ل و ا ف ق ف أ ن ي بك وقد قلت لها قول ا ل أ ع ش ى أ ي ض ا تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أ ب ي ا ل أ و ص ا ب و ا ل و ج ع عليك مثل الذي صليت ف ض غ ت م ض ي نوما ف إ ن لجنب المرء مضطجعا هو يحدث أ ن يكون ذلك كذلك فقلت صدق أ م ي ر المؤمنين قلت لها ذلك وزدتها قول جرير لابنته ف ق ي بالله ليس له شريك ومن عند ا ل خ ل ي ف الخليفة بالنجاح ف قال ثق بالنجاح إ ن شاء الله ثم أ م ر لي ب أ ل ف دينار ر ه م بل بألف د وردني مكرما قال المبرد فلما عاد إ ل ى البصره قال لي كيف ر أ ي ت أ ب ا العباس هذه ك ن ي ه المبرد رددنا لله م ئ ة فعوضنا أ ل ف ا ل أ ن اليهودي أ ر ا د أ ن يتعلم على يديه كتاب س ي ب و ي ب م ئ ة دينار ذهب فلما ردها لله ردها تبارك وعندنا ت ا واستدعاه ل الخليفة من هؤلاء رحمه الله عليهم ابو الوليد عبد الملك بن قطن المهدي القيرواني النحوي وهو شيك وكان على ع ا د ة العلماء من ا ل ا ق ت ا ر و ا ل ف ق ر وضيق اليد على ع ا د ة العلماء وكان نهما لا يقصد في مطاعمه فلا يمسك درهما ولا دينارا على كثره ما يوصل به ويجبى اليه واستمر على حاله هذه حتى مات قال بعض أ ص ح ا ب ه مشيت يوما مع أ ب ي الوليد المهدي إ ل ى أ ن مررنا ب ا ل ج ز ا ر ي ن فقام إ ل ي ه رجل منهم فقال يا أ ب ا الوليد أ ض ر ا ر ت بي ل أ ن بضاعتي كلها عندك يعني ما ذبح من كباش وخراف وما ذبح من بقر و إ ب ل كله أ ق د ه هذا الرجل العالم ر ح م ة الله عليه أ ب و الوليد المعريف ق ا ل له هذا الجزار أ ض ر ا ر ت بي ل أ ن بضاعتي كلها عندك ولا بد من قبض مالي قبلت فاعتذر إ ل ي ه و س أ ل ه الصبر ف أ ب ى وامتنع فمر بنا رجل فقال كم على الشيخ قال ع ش ر ة دنانير قال هي عليه مر حتى أ د ف ع ه ا إ ل ي فمضى معه فظننت أ ن ه من إ خ و ا ن المهدي وظن المهدي أ ن ه من أ ج ل ي فعل به ذلك فلما صغن الى إ داره قال الرجل الذي أ د ى عني الدنانير منهوم قلت ما أ ع ر ف ه وما كنت أ ظ ن إ ل ا أ ن ك عارف به قال فسل عنه ف س أ ل ت ف إ ذ ا هو رومي نصراني من أ ه ل العطارين وكان الناس من تعظيم العلم و ا ل أ د ب على خلاف ما هم عليه اليوم هذا كلام ف أ د ى عنه هذا الرجل على خلاف ا ل م ل ة ف أ د ى عنه ما كان عليه من ذلك الدين الذي إ ن م ا وقع عليه بسبب البطن لا غير ن س أ ل الله تبارك وتعالى ان يعافيكم جميعا من الفقر و أ ن لا يعافيكم من العلم فان العافيه من الفقر عافيه من العلم و نسال الله جلت قدرته و تقدست اسماؤه ان يعلمنا ما ينفعنا و ان ينفعنا بما علمنا و ان يزيدنا علما و صلى الله و سلم على نبينا محمد صلى الله عليه و ا ه و سلم